بسم الله الرحمن الرحيم السلام دائما وإن تكلم على السعادة فإنها في كلام الله سبحانه وتعالى هو في كلام الله عموما تجد الراحة الإنسان قرأ كلام الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى وصف هذه السعادة وأخص ناس بهذه السعادة وصف الله سبحانه وتعالى فقال أدعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما كما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يقول أهل العلم إن الأضرار لفي نعيم في دوره الثالث في الدنيا في نعيم بين النعيم يا إخوان ما هو كم عندك درهم النعيم هل قلبك مرتاح أو لا وفي البرزخ في حياة القبر صلى الله يجعلنا نواياكم ممن تكون قبوره روضة من رياض الجنة وفي الآخر في جنته أرضها السماوات والأرض يقول ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فيدخل جنة الآخر أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله